وقال حدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد أن عائشة أم المؤمنين كانت تصوم يوم عرفة قال القاسم ولقد رأيتها عشية عرفة يدفع الإمام ثم تقف حتى يبيض ما بينها وبين الناس من الأرض ثم تدعو بشراب فتفطر يأتي مالك رحمه الله بهذا الأثر عن عائشة رضي الله تعالى عنها كانت تصوم يوم عرفة طيب تصوم يوم عرفة في ارض عرفات ولا تصوم يوم عرفة وهي في المدينة الى هنا محتمل ولا لا محتمل ولكن راوي الاثر يذكر القرائن التي تدل على انها كانت تصوم يوم عرفة في الحج بقوله ولقد رأيتها عشية عرفة عشيه عرفة العشيه تذكر من بعد العصر الى ما بعد غروب الشمس نعم يقول الراوي رأيتها عشيه عرفة تقف حتى يدفع الامام ومتى يدفع الامام السنة ان يدفع الامام بعد ان تغرب الشمس ليجمع بين ليل ونهار في ارض عرفات ولذا يرى العلماء أن الجمع بين الليل والنهار أو أن الوقوف نهارا وجزءا من الليل لمن أدرك الوقوف نهارا يكون واجبا فإذا دفع قبل غروب الشمس ترك واجبا وعليه فيه دم أما من جاء مراهقا ولم يصل إلى أرض عرفات إلا الليلة فليس في وسعه أن يعيد النهار ليقف فيه فإنه يجزئه الوقوف ولو لحظة من الليل قبل طلوع الفجر فهذا يقول رأيت عائشة تقف ويدفع الإمام ويروح المراد بالإمام هنا إيش أمير الحج لأن للحج إمام قد يكون هو ولي أمر المسلمين وقد يكون واليا مولا من الخليفة للحج وعمر رضي الله تعالى عنه كان يقيم ابن عباس للحجاج يعلمهم المناسك وكان اذا حج هو الامير وهو الذي يدفع ولا ينبغي للناس ان يدفعوا قبل ان يدفع امامهم فكانت عائشة رضي الله تعالى عنها تقف والامام يدفع ويدهب الناس بذهاب الإمام ثم تقف عائشة رضي الله تعالى عنها حتى يدفع الإمام وإيش؟ ثم ويبيض ما بينها وبين الناس ما أنا يبيض اربع فترة مليئة ولكن الليل جاء جمع الناس يقاله السواد الأعظم السواد فاذا ما خف الناس من ارض ابيضت الارض وذهب السواد اي سواد انت اذا جئت في عرفات ونظرت لا تجد غطره ولا طجيه ولا عمامه ما تجد الا رؤوس البيض قليل في الشيبه ولا ايش اللي شعره ابيض ما يظهر فترى ان ايش الارض كلها سواد بسواد رؤوسهم فاذا ما ذهبوا وخلت الأرض من أولئك الأناس ابيضت الأرض لأن السواد ذهب عنها اذا تنتظر حتى يفرغ لها المكان فتنزل وتفتر وليش تترك حتى يفرغ, يفرغ لها المكان يستدل الباجي رحمه الله في هذه بأن أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها كانت تحتجب وتغطي وجهها في حالة إحرامها عند الأجانب وهذه سنة الحج المرأة وإن كان كما يقول الفقهاء إحرامها في وجهها وكفيها إلا أنها إذا وجدت الأجانب غطت وقد قالت عائشة رضي الله تعالى كنا إذا لقينا الرفاق او اذا لقينا الركبان اسدلنا على وجوهنا واذا فارقونا كشفنا عن وجوهنا وهكذا المرأة اذا كانت مع اجانب في سيارة في طائرة في خيمة في طريق فعليها ان تسدل خمارها على وجهها تسدل من اعلى من اسفل تجافي عن وجهها كلها اشياء شكلية لكن الفقهاء يقولون تأتي به من أعلى ويتدلى من أمامها لأن تجويف الجبهة سيجعل الخمار يجافي وجهها فلا يلاصقه أما إذا جاءت به من أسفل فدخول اللحية إلى الداخل سيجعل الخمار ينسحب ملاصقا لوجهها حتى يصل إلى رأسها ومن هنا كانت أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها اذا كانت في عرفات وعندها اجانب تكون مستطرة متحجبة واذا ارادت ان تفطر يتأثر عليها الصعوب بصعوبة ان تأكل وتشرب هي متحجبة فتنتظر حتى يذهب سواد الناس وتكون الارض بيضاء خالية فتنزل في خلاء من الناس وتنزل وتطلب الماء او الشراب او تفطر كما فعلت رضي الله تعالى عنها بقي عندنا هنا على أي أساس تصوم عائشه وأم الفضل تروي لنا أن الرسول قد شرب اللبن في عرفات اذا عائشة كانت صائمة متى وقت الصوم وهو النهار ولما جاء الليل أدخلت تفطر فلماذا صامت هنا يقول العلماء صوم يوم عرفة لمن ليس بعرفة سنة طيب إذا جاء في عرفة الصوم عبادة والوقوف عبادة والمناسك عبادة فما الذي يمنع أن يضيف عبادة إلى عبادات فعائشة كانت ترى جمع عبادة إلى عبادات قالوا طيب الرسول صلى الله عليه وسلم كان يذهب في العبادة قل انا أنا على الأجر منكم أو قال في غزوة بدر ما أنتما بأحوج من الأجر مني ما أنتما بأقوى على المشي أو أحوج إلى الأجر مني لكن تقول لماذا لم يصوم رسول الله وهو ندب الناس للصوم في يوم عرفات لماذا افطر هنا باع انه يصوم في غيره قالوا المقارنة بين فضيلة صوم يوم عرفة وبين فضائل اداء مناسك الحج ما بين صوم يوم عرفة وهو سنة وبين اداء مناسك الحج وهي واجبة تكون العناية بالسنة ولا بالواجبات واي واجب انظر الى مجيءه صلى الله عليه وسلم وصل الى مكة صبح رابعة انتظر ثلاثة ايام في مكة واليوم الرابع خرج على مين واصبح خارج على عرفات وجاء الى عرفات وذهب في الموقف وظل يومه من زوال الشمس الى غروبها على ظهر راحلته أي جهد بعد هذا يجتهد في الدعاء إلى الله ثم هو ينزل إلى المزدلفة ويجتهد بعد صلاة الصبح في الدعاء عند المشعر الحرام وأمامه النحر ونحر 63 بدن بيده الشهيفة وأمامه رمي جمره العقبة والحلق وطواف الإفاضة والعودة إلى منى كل ذلك ايه جهد كبير فيوم عرفة كل ما قبله اعداد له. ويوم عرفه كل ما بعده تتمة له. فتاتي في مكة واف وصعي. ثم تذهب الى ميناء. ثم ترحل الى عرفات. ثم تصلي ظهرا وعصر. ومن فضل المولى على العباد. ان افسح المجال طويلا. فقدم العصر الى الظهر وقت الزوال. واخر المغرب الى الاشهاء في المزدالفة واعطاك نصف النهار نصف الزمن كله من اجل عرفه، من الزوال الى قبل طروع الفجر هذا كله لحساب عرفه. نقول من الزوال الى غروب الشمس الى منتصف الليل لمن تأخر اعفاك من ان تجلس تنزل للعصر وتنزل للمغرب وقدم العصر مع الظهر واخر العصر مع المغرب المغرب مع العشاء فاعفاك من زوال الشمس الى العشاء كل هذا تفرغا لايش لعرفه يبقى هذا الواجب الكبير تشغل نفسك بالصيام والجوع وتفطر عن اداء الواجب في هذا اليوم الحج عرفه فاذا قصرت في واجب عرفه قصرت في الحج إذا الرسول صلى الله عليه وسلم افطر في عرفه أو يوم عرف في عرفات لأي شيء لأن قبله جهد يحتاج إلى تقوية ويأتي بعده جهد يحتاج إلى تغذية هنا أم المؤمنين قالت أنا ليس علي جهد وهي مخدومة وتاتي بلا مجهود فرأت أن لا جهد عليها ولا كلفة وصامت ولكن إذا قلنا إنها رضي الله تعالى عنها كان لها اجتهاديات والقاعدة عند الأصوليين أن فعل الصحابي إذا خالفه فعل صحابي آخر فلا يكون حجة فما بالك إذا خالفه فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم نقول هذا اجتهاد منها رضي الله تعالى عنها وقد جاء عنها في بعض الأحاديث كنت أصوم وأفطر أو كنت أتم الصلاة في السفر ونوقشت في ذلك او نوقشت احاديثها الى غير هذا فهذا مالك رحمه الله يأتي بحديث عائشة ليبين لنا ان صوم يوم عرفه ليس حرام ولكن سنة نبيهنا صلى الله عليه وسلم الفطر فيه الاولى يكون في هذا ايش الفطر ولا الصوم انت بكيفك بلا ولا لك انت على كيفك باع سنة رسول الله لا لكن لا نقتضي أن نقول شيء مع فعل أم المؤمنين إلا على جواز وإذا كان الأمر دائرا بين الجواز وبين السنة فالسنة أولى والله تعالى أعلم